نبقى نعود إلى الله سبحانه وتعالى نبقى نرجع لله نبقى نفرح الله سبحانه وتعالى فمن من البطل من الرجل من الشجاع اللي فرح الله سبحانه وتعالى من اللي عنده عزيمة يقول أنا أنا أنا أفرح الله أس و أقسم بالله العظيم وبنمشي وبنمشيحنا الآن وبنقوم وبننتهي لكن كلنا بنروح وبنخلو بالله سبحانه وتعالى أبقل لك الله عز وجل ليش يبغى مني وبنك أبقل لك أمر يبغاه الله عز وجل جميعا الله يبغى منا هذا الشيء الله اللي يرانا الآن الله اللي يسمع كلامنا الله اللي يرى مكاننا الله الذي بيده جنة عرضها الأرض والسماء أقسم بالله أن الله يريد منا أمر تجدون اني يبغى الله عز وجل مننا. اسمع اسمع وفتح قلبك اليوم بإذن الله بإذن الله أنا أحسن الظن بالله اليوم بإذن الله يكتبنا الله في الجنة أسأل الله نجعلنا من أخل الجنة اليوم بإذن الله تتغير حياتنا تتبدل أحوالنا اليوم مثل ما يريد الله عز وجل منا اسمع يا أبطال اسمع اللي تحب الله اسمع اللي تحب رسول الله اسمع اللي تحب الجنة وتبغى الجنة اسمع اللي تخاف من النار اسمع من أخوك الذي يحبك ويتمنى لك الخير مثل ما يتمناه لنفسه زيادة لكن قبل قبل ما أشوف أقول لكم إيش يبغى الله عز وجل مني ومنكم أبغى أتأكد من أمر رغم من هذا الأمر أنا متأكد ومتأكد منه. اللي فيكم وأنا أعرف بأنكم كلكم اللي حب الله يرفع يده الآن أمام الله وإما تسمعني حتى لو ما كنت جالس تسمعني أقول لك إذا تحب الله تكفى ارفع يدك وقول أحبك يا الله أبو الصغير قبل الكبير كلنا نرفع يدينا خل الله جل في علاه الذي يرى مكان للآن يشوف هذه الأيدي قد رفعت هذه القلوب قد لبضت هذه الأرسل قد قالت نحبك يا الله نعم بهادي القلوب نعاهد الله عز وجل بهذه اللسان نعاهد الله بهذه النعم أن نكون عبيدا لله كما يريد الله عز وجل والله ثم الله وعهد الله عز وجل وأنتم كذلك أن نتوب الله أن نغير حياتنا أن نغير اسماعنا أن نغير أفسارنا أن نغير سياراتنا أن نغير جواري من أجل شيء واحد من أجل الواحد الأحد من أجل الذي خلقنا من أجل الذي أوجدنا من أجل الذي سيدخلنا قبولنا وسينشرنا وسيحشرنا ثم نقب بين يديه فيسن عن الصغير والكبير ثم تأتي هذه اليد تأتي هذه اليد التي رفعتها تقول يا رب جلسنا عند الإستاذ سمعنا ذكرك سمعنا ذكرك وسمعنا آياتك ثم رفعنا أيدينا نقول نحبك يا الله اسمع اللي رفعت يدك تقول أحبك يا الله إن كنت صادق وأنا أعلم بأنك صادق اسمع ماذا يريد الله عز وجل مني ومنك بهذه اليد بإذن الله تفرح الله بإذن الله تغير من أجل الله اسمع ماذا يريد الله عز وجل مني ومنكم تقول الله سبحانه وتعالى الله يريه ماذا يريد؟ والله يريد والله يريد والله يريد والله يريد وين يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله يريد أن تخرج جوالك ثم تمسح ما فيه الله يريد أن تغير سيارتك وتكسر تلك الأشطة وتخرج تلك السليهات وتخرج ذاك الدخان وتلك المخدرات الله يريد منك أن تلبس حرامك وتقول لبيك اللهم لبيك ثم تتوجه إلى بيته وتطوف وتسعى وتركع وتسجد بين يديه وتقول يا عبد تاب اليك عبد رجع اليك عبد يريد الحياة معك اللهم فلا ترده اللهم فلا ترده اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ان من يغير حياته ان من يركع يتشك ان من يقول يا الله ان من يقول يا الله ما يخيب الله عز وجل فقد قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم ناداني وناداك وقال يا عبادي يا عبادي يا عبادي كلكم فار من هديته فالسهدوني اهدكم فالسهدوني اهدكم فالسهدوني اهدكم اللهم اهدنا اللهم اهدنا